فأما من أوتي كتابه بيميله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه ورا وَوَغْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُسُ بُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بصيرا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 فَبَشّهُم بعذاَب أليم إِ الذيَّذ َ آموا وَعملُِ الص الصالِحَاتِ لَهُم أَجر غير ممنون.